قريديا شبل الإيمان قريديا شبل الإيمان قريد واستعب القرآن فيه العمق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه العمق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان قريد شبل الإيمان أتلو الصدر وراء الصدر فالقرآن ربيع العمر أتلو الصدر وراء الصدر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والوفران. والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والوفران قرديا شبل الإيمان قرديا شبل الإيمان قردي واستع بالقرآن فيه العق و فيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه العق و النور فيه اللؤلؤ والمرجان, اللؤل والمرجان قرديا شبل الإيمان أبدا لا يعلو كتاب ابدا لا يمحوه سراب ابدا لا يعلوه كتاب ابدا لا يمحوه سراب انزله رب وهاب رب تواب رحمان أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن قرضي يا شبل الايمان قرضي يا الإيمان. واستع في الايمان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان قرضي يا شبل الإيمان. أطلوا المصحة فجرا عصرة تأشكروه كهذا الذكرأ أطلوا المصحة فجرا عصرة تأشكروه كهذا الذكرأ تلقى الخير و تلقى الأجرة و فيه الإنسان تلقى الخير و تلقى الأجرة و تحرر فيه الإنسان فالرد شبل بالإيمان فالرد يعيش بالإيمان فالرد و استع بالقرآن فيه العق و فيه النور فيه لو المرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان قرر يا شبل الايمان قرر يا شبل الايمان قرر واستع بالقران فيه وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان يا شبل